اللهم اشدد وطأتك على روسيا اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل الدائره عليهم اللهم ارنا فيهم يوما اسودا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب ديارهم ودمر اسلحتهم اللهم أنزل عليهم الأعاصير المدمرة والأمراض الفتاكة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة صاغرين